وأسألك العناية واللطف فيه وأسألك سوابق ألطافك عند تنزل أقدارك واحفظني من شر طوارق ليلك ونهارك وأدخلني في عظيم كنفك يا من لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تجعلني من أهل العتاب واللوم واعقد بقدرتك ألسنة الناوين التفوه بالسوء في عرضي اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك وافتح مسامع قلبي لصيب إلهاماتك واجعلني من أهل السر وتجلياتك وألزم قلبي حفظ كتابك وفجر فيه ينابيع حكمته ومتع روحي وقلبي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Hagyja el a falap, már a الله, أكبر, الله, أكبر. لا إله إلا الله. او 355 او 30 الله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 النجم نجم إذا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى دو فاستوى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 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةٍ مُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا فَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أفرأيتم اللات وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّابِتَةِ الْأُخْرَى أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ وَسَوَّاكُمْ فَذَكِّرُوا وَلَهُ الْأَمْرُ فَتِلْكَ إِذًا إِلَّا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم امل الانسان ما تمنى فلله الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعه شيئا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 És mi liman <Sessizlik>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 السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة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 أفرأيت الذي تولى وأعطى قليله وأكده أعده علم الغيب فهو يوا أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَثَّفَ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَتُهُ وِزْرَةٌ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اللَّهُ Szmia <Sessizlik> Allah-ni, Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alay.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 مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت